ما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك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 طيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتب من رسوله من يشاء، فأمنوا بالله ورسوله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.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 ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير